أسهد لله رب العالمين أشهد لله لله لله لله لله له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسيح أما بعده فإن أصدق كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مزلنا مع منهج السالكين وتوضيح في الدين وهذه هي الحلقة السادسة وقد وصلنا إلى قول الإمان رحمه الله سجود صلاة القوتي على كل صفة من صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي انفصل عليه المغرفة الفقهاء رحمه الله تعالى من السابقين والمعاصرين أن صلاة الفور ليست مقصوره على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزع بعض المتقدمين من قوله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة قال هذا متعدد بزمن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب, مذهب غير معتمد. فيقول الشيخ نصرة للرابع من مذهب الجمهور أهل العلم سلطة خلفا تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما وقد ورد فيها جملة من العريض بلغت ستة أو أكثر من ذلك من العريض السحاح في هئال مختلفة وتصاليف متنوعة من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصفة الخوف ويختلف باختلاف حال العدو واختلاف حال الحرب واختلاف حال المحاربين. قال فمنها حديث صالح لخوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف قال أن طائفة صلت معه صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو أي في جهة العدو فصلى بالذين معه ركعه ثم ثبت قائما صلى الله عليه وسلم واتموا لانفسهم اي الذين صلوا معه النبي صلى لنفسه ركعه كامله وظل واقفا ثم الذين صلوا خلفه مهمومين نصف الجيش صلوا لنفسهم ركعه ثم انصرفوا وجاءت الطائفه الاخرى فصلى بهم النبي الركعه التي بقيت له ثم ثبت جالسا على جلسه التشهد ثم اتموا لانفسهم يعني ركعه ثم سلم بهم وهذا حديث متفق عليه هذا الحديث متفق عليه انقسم الجيش الى قسمين قسم وجهه القبلة وقسم وجهه العدو هذا ان كان العدو في غير جهة القبلة هذا إن كان العدو في غير جهة انقسم الجيش الى قسمين قسم يحال ويصط عن يعني هياج المهاجرين وقسم يعني يكون مع الامام أو القائد أو من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنادكاً ركعةاً كاملة بقيام وقراءة ورفوع ورفع وشذتين ثم يقوم هو ويقومون معه إلا أنهم ينفصلون عنه بالنية يقومون ركعة الثانية على حلة يعني بغير اهتمام وهو سابق يقرأ ويذكر الله سبحانه وتعالى حتى إذا صرف هؤلاء وجاء الأبعدون الذين كانوا جاء العدو يقفون وراءهم الصفين ويصلي بهم الركعة يتم بهم ركعته الثانية ويقول لهم ثم يستوي قائما قاعدة, قاعدة جالسا أم جالسا يقرأ التشهد بهات الله عز وجل حتى إذا من ركعتهم الثانية لنفسه صلى سلم بهم جميعا هذه حتى صور صلاة الصغر. ولا صور كثيرة ما يحتاجه هذا المقتصر السريع و الحمد لله لسنا في كثير حاجة إليها الآن والواقع شيء يعني من رزق الله عز لله في هذا أو نحو ذلك أو احتكى بإعدالي أو تبطاع طريق شرعت له صلاة الفوضي فيصليها على أي صفة على حسب ما ينقض الحالي كما اختار الشيء فيقول هنا وإذا اشتد الخوف صل لجالا يعني مشاة على الأرجل وإذا اشتد الخوف صل لجالا يعني مشاة على الأرض أو ركبانا على دوابهم أو مراكبهم طائرات كانت فواتم كانت سيارات كانت دواب كانت ها؟ إلى القبلة وإلى غيرها إلى القبلة استطاعوا أو إلى غيرها إن عجزوا عن استقبال القبلة يومئون يأون ينشرون يومئون بالركوع والسجود يوم بالركوع والسجود وكذلك كل قائف وهذا اختيار رحلة بيرة وفي رحلة الكبير سبح الله تعالى يقول وكذلك كل خائف على نفسه من قصاع طرق او من سبع او عدو يتبعه فله ان يصلي ماشيا وجها القبلة او الى غير جهتها يومئ بالرفوع والسجود وان كان مفردا وكان مفردا يصلي لنفسه على حسب حاله ويفعل, ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره يحتاج الى اقفز اسوار يقفز اثناء الصلاه يركب دابه واجب عليه دابة أخرى كان كذلك يصعب يختبئ في شجره او يختبئ في مهاره او جحر أو نفقه يفعل ما شاء له قالنا أن ذلك يعني في وقت طلب العدو قال صلى الله عليه وسلم دليل هذا اذا أمرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ما لم باب صلاه الجمعه قال الشيخ رحمه الله تعالى كل من تدنسه الجماعة الذي مسجد الجمعه اذا كان مستوقفا ببناء كل من تدنسه الجماعه الذي مسجد الجمعه من تلزمه الجماعه الحب الحب، البالف، المقيم العاقل الصحيح تمام فالعبد لا جماعة عليه ولا جمعه والمريض لا جماعة عليه ولا جمعه عليه والصغير الصبي لا جماعة ولا جمعه و المجنون لا جماعة ولا جمعة أما المسافر فعفو أما المسافر فتذم الجماعة ولا تذم الجماعة لأن جماعة فيها من المشقة وطول الوقت والخطبة وما ذلك خاصة إن كان سائرا إن كان المسافر سائرا يعني في الطريق يذهب من الموصلة إلى مواصلة أخرى ومن مكتبة إلى مكتبة أخرى فلا تجب عليه جماعة جماعة إذن تمام ولو ترخص بترك الجماعة فله سلوك وله إمامه في مثل هذا أما الجمعة فتكتفي لما تود أكبر من هذا لذلك صلاة الضهر المسافر النتائج. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة تحقق الناجب إلا على أربعة. الجمعة تحقق الناجب إلا على أربعة. المرأة والمربي والصبي والعبد والعبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسافر الجمعة. ليس على المسافر الجمعة. قال ربما لزمته الجنعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا يعني صاحب وطني صاحب بلد يوجد في بلده ببناء وهذا القرد ليس شرطا بناء قد يكون من أهل فيامه وهذا وطنهم إن أصلا هم بأهل بابية وهذه عشتهم وهذه طبيعتهم إلا أنهم يتحركون بفيامهم كثيرا أن يشرع لهم صلاة الجمعة وإن صل لو صحت منهم في نزاع من أهل العلم والجمهور يشتيطون البناء والقرى في اللبن والإنجارة أو نهويا. لكن صح عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أرسل إلى أهل المياه الذين يعيشون على نزول الأمطار والمستنقعات والتبع الغاب. أرسل إلى أهل المياه أن جمعوا حيث كنتم. جمعوا حيث كنتم. فمتى جمع المسلمون ولو في غير بناء ولو في غير قرية ولو في بدو أو سفران؟ لو جمعوا وصلى أذلتهم. لو جمعوا وصلى أذلتهم ولو في غير بناء مذكى معروش مسكوف أو نحو هذا هذا ليس بشرط على الدرجة من كلام أحد قال ومن شرُو فعلها في وقتها ومن شرُو فعلها في وقتها و وقتها وقت ووقت صلاة الظهر تمام؟ في قول جموع هذا العلم فرض الحنابلة بجواز قبل دخول وقت الظهر بجواز صلاتها قبل صلاة وقت الظهر يقول ومن شرُو فيها فعلها في وقتها وأن تكون بقليتذ وأن تكون بقد يعني أبنية مستقرة دائما تمام؟ من من من خشب، من حجر، من مدرن من نحو ذلك، من أبنية حديثة لا لا تكون خيام وهذا شرط الجمهور، وقلنا هذا الراجح أنه ليس شرط. وأن يتقدم خطبتان، ها؟ وصواب أن أجعل الخطبتين شرطا ليس بصوت. الخطبة الوحيدة شرط بقول خطبة في الجمرة شرط بقول لي الجمهور شرط بقول قالتمو. أما الجلوس والفصل بين الخطبتين بجلسة حتى تكون هذه الخطبة الأولى والخطبة الثانية فهذا الهدى لا هي أسدنة من تحتها في مضمونها وفي شكلها العام هي فإشارته في قول دمور أو وابد في قول بعض المعاصرين والمعاصرين في السنة يقول وأن يتقدمها خطبتان عم جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إحمرت عيناه وعلب صوته واشتد غضبه أعند وجود المقتضي نتكلم في أشياء مثلا التوفيق من النار والآخرة والسوء الخفيف نحو هذا يعني أو التوفيق من العدو الذي حل ببلاد المسلمين أو الاستعداد لغزو أو سريع من نحو ذلك هذا مقتضى مقتضى رفع الصوت وعمرار الوجوه يعني إشتلال الغضب. أما إن كان الأمر لا يتعلق بذلك فبعض الناس متصور إنه بد من مرار العين والصوت وإشتلال الغضب حتى هو يتكلم عن الدنيا. لا الأمر ليس كده يعني بكل مقام، مقاد حتى كأنه منذ جيش يقول صبحكم ومساءكم صبحكم عدوم مسأكم عدوم يعني أصبح في أرضكم أمسى في أرضكم هذا معنى صبحكم ومساءكم يعني لا وقت لهم دعابة لا وقت لهم لتمييز يعني الطرب في هذا الأمر ما يحتاج إلى إلى تناقض ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله مشطر الامور محتفاتها وكل بدعه ضلال وفي لفظ لمسلمين ايضا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على كيف ذلك وقد على صوته كذا وفي روايه له من يهدي الله فلا مضل له يضلل فلا يهدي له وقال إن طول الصلاه إن طول صلاه الرجل وقصر خطبته ما انما من فطر الرجل بان من فطر إن العلامه الشبهه طوبا في فقهه على فقهه قالوا واستحب ان يقف على منبر واستحب ان يقف على منبر قائما قول الله عز وجل وتركوك قائما ولقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بدلوس متفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بدلوس متفق عليه قال فاذا صعد يعني الخطيب المنبر يستحب له يقول ويستحب اذا صعد اقبل على الناس وجهه ما يقفش بجنب كده إلى الى احد بالفندق والناس في اتجاه اخرى ولكن يستحب ان ينقل الناس بوجهه فسلم عليهم السلام عليكم ورحمه الله ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يجلس الخطيب ويؤذن المؤذن ثم يقوم يعني الخطيب فيخطب ثم يجلس, ثم يجلس. ثم يخطب الخطرة الثانية ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يدهر فيهما بالقراءه يقرأ في الأولى السفح وفي الثانية الغاشية هالأتاكة أو الجمعة هالأتاكة ويستحب لمن أتى الجمعة أن يبتسل ويستحب لمن أتى الجمعة أن يبتسل وعلى مذهب جمهور اهل العلم وقد ذهب البعض أو بعض أهل العلم فخ عن المغسل والقدام إلى الوجود. لكن ماذا الجمهور راجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن التسلف للوضوء أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن التسلف للوضوء أفضل. والشاهد بالحديث فبها ونعمت. وليس قول النبي؟ آه؟ فالوضوء أفضل. لا ليست هذه هي موضع النقاش. موضع الاستلال والنقاشية فبها ونعمت. فما النبي صلى الله عليه وسلم من اقتصر على الوضوء رغم أنه جامع رزلة في نفس الهديث سمحتها لي قال إن هذا قبل أن يشارع الوضوء أو كذا هذا الحديث كان ذكر فيه الوضوء والوضوء معه قال من توضأ يوم الجمعة اقتصر على الوضوء بها ونعمة يعني حشف ذلك يدفين ويستحب لمن أتى الجمعة أن يكتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من منذكر وذكر وغسل وانتثل ومشى ولم يركد ثم اتى الجمعة ودنى من الامام فاستمع ولم يلد كتب الله له بكل خطوه مشيها أجر سنة قيامها مصرحة أجر سنة تيامها مصرحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى يوم الجمعة بالساعة الأولى فكانما قرب هدى ومن أتى بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً قطراً ومن أتى في الساعة الثرابعة فكأنما قرب جاجاً ومن أتى في الساعة الثالثة فكانما قرب غيراً يقول ويبكر إلي وفي قصه أين إذا كلت لصاحبي كان أغصب يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوتك يعني صرت من أهل اللغوي وعدم التلال والكلاب والكلام والكلام الذي ليس كي فإذا لغوت من اللي من من الغاء فأقول الجمعة دفلة لغوت من اللغش يعني الكلام الذي لا فائدة فيه الذي تمنع منه ولا تحصل من غرائضة إليك يقول إذا قلت لصاحبك أنصب يوم الجمعة والإمام يخطط فقد لغوتها فيحرم الكلام حال استناع كلام الخطيب يحرم الكلام حال استناع كلام الإمام أما إن كان بعيدا فلا يسمع فالأشفى أنه لا يجب عليه الصغر لا أي شيء نفسي وأما إن كان أصم لا يسمع أصلاً أهل فلا يجب عليه إصباح ولكن الناس يجب عليها لا يشويش على أيديه. تمام؟ وأما إذا شرع الإمام في الدعاء وانتهت الخطة وشرع في الدعاء فهل هو يتكلم؟ خلاف بين أهل العلم أشبه أنه لا يجد أن الدعاء ليس من الخطة وليس من البذار ولا من الترجمة طبعاً إذا نتعلم هذه الأشياء الذي نجده أول جمعة ونجد 1-1 ساعة الدعاء عن التكلم بناعي وبدون نعجز هذا ليس يعني إذا تكلم أحد في هذا الوقت فلا نُكِّل، أما إذا تكلمته كأدب كلام سُنة وأمكَّد وصارِد الفرد الجمعة هذا, هذا دلوقتي دلوقتي يعني ضيق في وضيق عقله يعني ما ينبع لطلب العلم يعني طلعة، فيحرم الكلام حال استناع كلام إيمان من كلام خُبَّة ونداراته ونشرته، تمام؟ ولو إنكارا بقول النبي إن كل الصاحب في البيت الذي يخوض بالكلام في في منافع. يحل له إذا قلت له أنصت آبراً إياه مما هو خلياً إياه عن المنكر فقد أرغبه فيعظم كلامه ولو يإن كان المنكر أورد سلام أو تشكيك عمس هل قال السلام عليهم أن تبقى لأنك بالصلاة فتقرأني إن في الصلاة إلا شغل لا لا فوقت لا لا أعلم أن تصادم عليك وأنت بالصلاة هل تجيب عليه لا تتكدم أبداً أثناء حطبة الإمام على أرض الأقوال أهل العلم في المسجد وتدرك الجمعة كسائل الصلاوات فصلات في دركها الركعه كامله تدرك الجمعه من درك كاملة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك جناعه الجمعه ركعه فقد ادرك الصلاه وعم ما جاء صححه البخاري رحمه الله ومن حديث ابن مسعود من ادرك جناعه الجمعه ركعة فجوز إليها أخرى ومن لا فليصلي بعدها ومن لا فليصلي اربعا وقد حسر الاغلب موقوفا من كلام ابن مسعود فقد لا عن واحد ان عندنا فله الجمعه ومن صلى لها من المواقيت فلا بأس بالنفل المطلق قبلها لا بأس بالنفل المطلق يعني ليس كما أسأل الله رتب الجمعة قبل الجمعة لكن لو صلى يوم عليك فالكذا عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة رضي الله عنه وأرضاه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فلا يفضلق بين اثنين فلا بين ركعتين وركعتين يعني يصل ركعتين وركعتين سلق ونبعتهم ونبعتهم وهكذا تمام؟ فلا باس بالنفس المطلق قبل الجمعة هذا لا يقيد بعدم ركعتين اربعه مئه ركعه قبل ان يصعد الإمام طالما ان الوقت يعني الزواج للصلاه يعني الوقت الصحيح ونحو هذا الامر كان مبكرا اما البعديه فراتبك اما البعديه فراتبك ولو ان يصلي ركعتين احتصر عليهما او أربعة او ستة أما الركعتين فلقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا صلى حدكم الجمعة فليصلي بعدها ركعتين وأما الأربعة فلحديث مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى حدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعين وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضهما إذا أنهى صلاة الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعين في المسجد 6 ويسن في يومها وليلتها كثره الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قوله اكثره من الصلاه والسلام علي في يوم الجمعه وليلتها فان صلاته معروضه عاديه ويسن ايضا قراءه اي, أي سوره السجده وسوره سم في فجر الجمعه ولو قرأ سوره الكهف كامله من مغرب الخميس الى مغرب الجمعه في منتهي الجمعه وليلتها وعشر ساعه كان ذلك خيرا وقد حسن الابدين حديثا بفضل قراءه لوم الجمعه والكثب في يوم الضمعة والإيلة أضاء له من ما بين الجمعة قال ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطبه فقال أصليتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل جلسات أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين قم فصلي ركعتين فظن بعض, بعض الناس أن هذا لا يكون الصلاة خاصة تحيث المسجد هو ما يخطب واستدلوا بحقيث الله أصلاة او اذا ركب الاكمام المنبر فلا لخلاصته ولا كلامه حديث لا اصله لا سند له اصرح حتى لا ما تمام واذا مروجت الكتب بعض المتفاهه بهذا الطريقه ويتعصبون لمثل هذا والخالفون شبهه النبي التي لا تحتمل تزويرها كقول النبي في الصحيحين اذا تاهدهم يوم مع والاكمام يخط فلا يجلس حتى يصل اليه يعني كنت صلي الرقعتين بعد أن جلس لأنه كان فقيرا ورس التياب فأراد ينظر الناس إلى حاله فلتصدقون عليه قلنا إن كان هذا في شهر السلية فمع بالك في قول النبي بالعموم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة والإمام يخلص فلا يدلس حتى يصلي الرقعتين هذا عام لا يعني يستثنى منه. أسرعه وطبعا يحرم ترك سلات الجمعة أيما تحرمه وقد النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاثة جمع المتوليات طرع الله على قلبه وقال صلى الله عليه وسلم لا يأتين أقوام عن وديم الجمعات أو لا يجتمن على قلوبهم ثم لا يكونن من الغفلة. وهي لا يعني عيد أهل الإسلام وشعار المسلمين أن يعمرو أن يعمروا بيوت الله عز وجل في ذلك اليوم الذي صار الله عز وجل لنا قارن بلو صلى الله عليه وسلم هذا اليوم هدان الله عز وجل إليه الجمعة هذا اليوم هدى الله عز وجل إليه والناس لنا فيه تبع اليهود غدا السبت والنصارى بعد بدنا يعني باب صلاة العيدين قال رحمه الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العوادق والخيل يشهدن الخيلع ودعوة المسلمين ويعتزل الخيل المصلى متفق عليه الحديث المعصوم رضي الله تعالى عنها من حديث بن عبد الله, الله امر أمر النبي الناس بالخروج إلى صلاة العيدين حتى العواتق والحية العواتق عاتق وهي الفتاة التي بلغت بلغت تسمى البالغة في أرض العرب عاتق لانها عودت من خدمه أبيها في قارئ البيت أنت الصغيرة إذا مشتري كلا إذا بيع كلا وهي صغيرة أنت حتى يعني عندما تبلغ تذهب في البيت حتى ترجع تمام فتسمى عاتق يعني عودت ها والحية جمعات يشهدنا الخير ودعوة المسلمين يعني هذا من باب يعني إظهار دعوة الإسلام والمسلمين في شهود صلاة العيد طبعا يخرجنا متحشمات متجذبات منتخبات في عداد الشر قال لي أما ربنا الله ورسوله وفي حديث معرفية قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها وطها من جلبابها تمام لتلبسها وطها من جلبابها قال رحمة رحمة الله وفيه دليل على وجوب نفس الجلباب وفيه الجلدان السابر من الرأس إلى القدر تمام؟ أو الذي يجلل معظم بدل مرأة أو أثناء لتلبسها أختها من جلداني. تمام؟ وصلاة بعيدين يعني الثلاثة العنباب رحمه الله تعالى في فمنهم من قال هي سنة المؤكدة لا في فِيطَكِها لما قضر عليها ومنهم من قال هي الفضل تفاية إذا قام به البعض وسأفضر وعند بقي ومنهم من قال فرض عيدين على الرجال وبعضهم زاد والنساء تمام لأن الأمر جاء مباشرة من اليها إليها للنساء في حديثهم عقيه هم وجاء حديثهم في الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب الخروج إلى على كل ذاك نطا وسنتنا من الأدب على كل نطاق. نطاق يعني التي بلغت سن المحيط، ولماذا تكون ذات نطاق أو تكون ذات نطاق؟ لأنها إذا لغت ذلك العمل عُطقت في خدمة البيت بالخارج وعملت في عمل أهل البيت بالداخل فيكون شهاد قارب تحتاج إلى طاحل الدو... النوى وإدارة الراحة ومال... ومال... ومال في الثقاء وانقرب فتحتاج إلى شد وصدها العمل الشديد، هذه طبيعة عمل البديل يعني واجب الخروج إلى العللين على كل ذات نطاق فكيف بالله الشوالب واللي الذين يكترون العديد وهم يعني يكونون في الطرقات يعني الأمر على جدا كده يمكنون العيد في الصحة وهؤلاء الشباب يعني يتسكعون في الطرقات ذهابا وجيئة وإن لله وإن فهنا يعني الأشبه الذي قرره شيء الإسلام أنها وزيفة على الأعيان وقال واما قول من قال لأنها فرط إذاك فهذا لا يضبط وقول من قال لأنها سنة فترضى العديد الذي ظاهرها إجاب الضروج على المتنى المفينة فالأشبه أنها فرض حويلي يعني لا تكرر إلا في العام مرة يعني مرة تقدر مرة تقبل وقتها من ارتفاع الشمس في نور حن إلى الزوال هو وقت صلاة الضحى تمام وهذا يبدأ يعني يستفيد الناس مثل هذه الرحلة الشعاعية نوصلت العيد وقت موسع أما يكون المصلّي في آخر البلد والناس يأتون من على بعد يعني الكيلومترات مسافات طويلة جدا يعني يذهبون ولا يجون الصلاة يعني على الساعة عشرة، جاله الساعه نسي لا حرج على أحد أبد، وهذا تي وعدد يكثر جدا إذا أخرنا وقت الصلاة، وهذا مما رخص به الشر، يعني لكن تصل الصلاة عند الساعة الثانية عشر من تفتيت الصيف لا حرج عليه. لماذا تكون الساعة السابعة والساعة دقيقة؟ لا ندمي بما يلقى بهذا تمام؟ فإحنا نقول هذا في يوجوده الفقهاء أن وصفها لأنك تضع الشمس قيده وهو يعني بعد الشرب في طهران كل الساعة إلى إلى قبل الظهر لا هو مصدريك سيره تمام؟ قال والسنة في عنها في الصحراء ذلك يعني إذا كان متنه فعليا صحراء أو أراضي خصبة صغيرة فلقد لا زرع فيها متن ثالث يعني ثالث اللي ياسع جميع الناس ياسع جميع الناس هذا اللي يشهد القاية ودعوة المسلمين تمام؟ والسنة في الوهاب في الصحراء وتقول في المسجد لمن له عذر طارق كمطر حل بالناس أو يعني في وكافة تسرحان أو نحو هذا الأمر فلا بأسنة ولكن السنة في علاق الصحراء وحسبك بذلك فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى ويترك مسجده الشريف الذي تعدل صلاة فيه ألف صلاة في مسجد يعني نقول أن صلاة العيد في الخلاء أعوضا من الصلاة في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأين عصولكم أيها الناس؟ الصلاة في مسجد العيد في الخلايا الواسل الذي يسع جميع المسلمين وجمهور أهل القرية وأهل الملدة هذه أفضل من الصلاة في مسجد النبي الذي يبتع عدله الصلاة في ألف صلاة فينا سواء كما مسجدكم هذا النبي يعني تحوصون على صلاة البيين للغاية إلا تلكم وقد وسع الله على الناس فالسنة تفعلوها بالصحراء وتعزيل الفطر وتأخير عقب وتأخير الأضحى وتأخير الفطر طبعا تعديل الأضحى أيضا برضو أنه ممكن لساعة السابعة الثامنة هذا تعديل حتى العشر هذا تعديل فترة التأخير الفترة الأطول من ذلك فلبعدين واخر فترة لماذا حتى أستطيع أن يوم الزكاة فترة فيما بين الفجر إلى صلاة العيد والوقت موسع تمام لأن وقت خلاص ذلك الفطر متى يجب إخرارها متى يجب يجب إخرارها بعد صلاة الفجر من يوم العيد قبل الصلاة تمام ومتى تجم في الذمة يعني خلاص إذا استخرت في ذمة الناس لمن أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان من ادرك ولو بشيء أهل يوم وجبت عليه هنا وجبت متى يجب اخراجها تخرج ها اللجوم. ولكن يراقب في قبل ليله يوم او يومين كما اوثب على الصحابي محمد وانا سائل الجبان الكفي هل يسن تعديل الاصحى حتى يصلي ثم يذهب ها فيربح او اول ان كانت لابن ويسطر على نفسها او على كبدها كما فعل بي... يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمام مثلاً هو يفضل على إيه؟ على لحم وشأب لأن استطاع طبعاً لا يبلد نفسه ملاذين بعض الناس ممكن يعني يتأخر عليه الذاب والجزارون كله في بلدنا عندنا وجمهور الناس يعني يرسلون الذاب حوالي ااا صباح الشيءين تمام؟ فقد يتأخر إلى آخر اليوم أو إلى اليوم الثاني ما ماذا فعل؟ لا الأمر إن شاء الله يكون في سهل هنا يقول يؤخذ الفتح ليتمتكم كثبان زكات الفتح يعبد الآخرة ها حتى الصبح بعد الصلاة جاء يصلي حشداً ويحرها ويصل على والفطر في فطر خاصة قبل الصلاة بتمرات الوطرة هذا من السبب الفطر في عيد الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات. ها وطرا ثلاث تمرات ثماث تمرات الأفلين وأن يتنظف ويتطيب لها تنظف بقص قص الشعر ونفس الإبت وحلق العانة خاصة في فطر كما نقص الأبطار والإصلاح البدن وقص الشعر إن كان يعني ليس جيدا وليس مظيفا ويتنظف وتنظف وتطيب الذي من فيه في شعر لحيته وفي شعر رأسه وفي ثيابه، تمام؟ وتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه، إن ضارته يرى أثر نعمتي على عبده تمام؟ سواء كان شديدا أو غسيلا يلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من أخرى، ويذهب من طريق ويرجع من أخرى. قال فيصلي الإمام بهم ركعتين بلا هدلال ولا اقامه هذه صفة صلاة كيف صلية؟ قال المخلدين ركعتين بلا أذان ولا إقام ولا حتى قول الصلاة جامعة صلاة العيد جامعة ولا جميع ولا كلهم يسو سقيم الصلاة يقبل الناس يسوي طفوف يقبل قبلة ويكبر ويجهر بالقرآن يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام أو بدونها خروص تمام يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ها يرفع لديه مع كل تكفيره أو مع التكفير في أول الأمر واسع الأمر يعني ليس فيه حرج إن كان الإمام الصحيح مذهب المصاحبة حق فأنت في الإمام إلا يكون الإمام الصحيح مذهبه الأول تعتدي على طوله وكأنه سكانه من أهل ديانة أخرى فصلي على فترجع له الأمر واسع تمام قفعت في كل تكفير فخرجه قفعت في التكفير الأول فلا خرج الأمر واسع تمام وأنا يعني لا يوجد خلاف التنوع ما يتجسد حتى إلى حد خلاف الزائدة لا يوجد خلاف التنوع إلا على من نعتمد لتحسين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحسين حديث النعفاس من طريقين محسن أحدهم الآخر عند الشيخ أن النبي كان يكبره في, في الأطهى وزن في الفن الزين وزن الزين ثم لا يعاود ثم لا يعاود هذا التصريح بأنه لا يعاود فمن خذف السنة كان مخالباً يعني إن اعتمد لهذا الرقميحاً صحيحاً تمام؟ يقول يرفع يديه مع كل تكبيره ويعمل الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرات هذا لم يثبت في دليل بنصه ولكن ورد ذكر عن عبد الله بن مسعود بين التكبيرات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله أكبر إن قال فلا بأس وان لم يكن فلا بأس في فيه نفسه ثم يقرأ الفاتحه وسوره يجهر بالقراءه فيها ها ومما عاينت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في العيداي انه كان يقرا يسبح وفي هذه الأداء كأحديث الرشيه أو في صورة طاف أو عمهم القمر وصورة صورة الطرفة السعب القمر, وصورة القمر في العيد نعم لا مرشان مرشان القمر ومعهم نعلها هنا في كل وفي ويجنروا فيها فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتين لجمعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة يعني في بها وفي التوتيه أو نحو ذلك لا يلزم خطبة الجمعة يعني فيها لا يلزم. ولكن سردا واحدة أولئة إلى تمام؟ إلا أنه يذكر في كل خطبه الاحكام المناسبه للوقت الوقت عموما سواء كان الوقت في ناسلة من النوازل يتكلم فيها في يعني أزمة من أزمات التي تطبق العالم الإسلامي أو في البلد على وجه الخصوص يتكلم فيها ما فيش يتكلم بحكامه ليه ونبي الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عجالة سريعة. ووإستحب التكبير المطلق ليلتين عفر وارتحب التكبير المطلق ليلة المطلق يعني غير مقارب تكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر كبيرا أو يكون الله أكبر الله أكبر الله لا إلى الله الله اكبر الله اكبر لا الحمد او يفرقها بهذا الطريق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اكبر الله اكبر لا الحمد فكل ذلك سنه وكل ذلك جائز الله اكبر الله اكبر الله اكبر و اشد الله اكبر على ما هدانا سنه هذا المسؤول عن اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ولو زاد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فقد اجازه الشافعي رحمه الله تعالى والامر واسع في مثل لا تنكر على الناس ولا تتكدر على الناس اعيادهم افعل بما ترضي حضرتك بالدليل ودع الناس يعملون كما يعني عالم وكما يقلدون من هو اهل التقليد فيه ولكن الشريعه تبرف كان كرر ضرر ما كان لكم شيء الا ذهبوا وقولوا شيء الا شلو وطبعا بقى ما يجيش كل عيد وتبدا إيه؟ المشكله اللي هي ده لا يجوز التكبير جماعه التكبير جماعه في العيد بدعه مثلا على راس كل واحد ان هو من ثاني وتخش المسجد تاجر بسانته بقى وشلته ليها كل واحد يخلع عمود ويمد للناس كبر لا ويصون أن أنت تنتدى على التثبت النبي يقول لا تدبر هذا في أوضح من لا تدبر ها ومن عجب يعني أن سق الإنسان يعني يقلد الألبين تقليدا أعمرا ويحارب به الدنيا ويخاف به العالمين في رأي من رأيه ولا يتزم ولا يتبعه في إجماع حكاه هذا من العجب العدل يعني قلب الأبنية خاص بالدنيا في تفريغ الرأي يقول وأرى أن الاجتماع الذي يفعله المسلمون اليوم ضمن الصلاة جماعة جاهرا ليس من السنة فإن كان السنة الجاهر فلا يتحرى الجمع فماذا يفعل إن لو طرأت الناس لطردوا الفداء ماذا تفعل يعني على سبيل التعليم وهذا جالس وهذا أمر لا تكرر فلا بأس نحن نعنى الناس كل بعيد لا بأس بذلك المسجد على سورة فتح لله ليست على السنة لا تتكلف مخالفة الناس فالمخالفة المتكلفة يتعمد يتعمل يقول ذكر غير الناس يقوله علشان ما يختمعش مع الناس هذا بدعة أو هذه بدعة أيضا هذه مخرجها تمام. فإن جاء الأمر بعدين أصل الأديلة ظاهرها أنهم كانوا يجتمعون كان ابن عنا يكبر في قبته بمينة ويكبر الناس بتكبير حتى ترتجوا منا بالتكبير كيف يكون هذا؟ كل واحد وواحد يدي ضهر بالتاني هذا يكون إلا بالاجتماع، لا يكون أبدا إلا بالاجتماع الصوت المبعثة لا يؤثر في الفضاء إنما الصوت الموحد مع بعض هذا الذي يؤثر في أهوامنا خلاة جبل فترتج منك كيف لكونوا في مسجد؟ تمام؟ فطبعا هذا التكنف البالي الذي يفعله بعض وكأنه كتب الشيخ الألباني رفع الله وفكره في عيده كأنها تقبل وهذا إن دل فإنما يدل على ضيق الأشب وضيق العاصن وعدم عدم الإحماق الإطوال أهو العلم تسأل. أنا ايه اللي أنك كذبت الالبان شرك على رؤوسنا تمام؟ فلا تقتل على الناس أعياتهم الألبان يأكل أولاك لا أبقى الله لا أفكره